اقرأوا السلام على كل من غاب عني من أصحابي وعلى كل من تابعني إلى ديني إلى يوم القيامة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن او أو قتلا قلبتم على أعقابكم يا أبتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه الى جنه الفردوس مأواه محمد رسول الله من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت انك ميت وانهم ميتون. هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمين قبلك ولا بعدك, ولا بعدك. ثم فاضت الروح إلى خالقها وفارق الرسول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ان متفهم الخالد وقالت فاطمه رضي الله عنها منكره كره ومتاثره يا اليس اهانا عليكم ان تحت التراب على راس مننا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تحمل هذا تحمل السابق تلي في نفسه تلي في عرضه تلي في أهله تلي في كل شيء ولمناء وهو المثل الكامل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم يسر الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وفاة الرسول وذلك لفضيلة الشيخ رجب زكي والآن مع هذه المحاضرة القيمة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 طيماً لينذر بأساً شديداً من لبنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما كذين فيه أبلاً الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكه رسلا ملي اجنحه مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وان تستجيب يا كريم يا رحيم يا قريب يا مجيب دعائنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا الماضيه واحصننا في حياتنا الباقيه ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه وعند الموت شهاده وبعد موت جنته ونعيما وملكا كبيرا اللهم استر عيوبنا وفرج همنا ونفس كربنا وأصلح شأننا اللهم اقض حاجتنا وآمن روعتنا واقل عثرتنا وارفع درجتنا وخفف لوعتنا اللهم وسع ارزاقنا وحسن اخلاقنا واهد لنا بيوتنا واهد أولادنا اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والصبر عند البلاء والشكر على العطاء اللهم إنا نعود بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك أن تنصر هذا الدين وأن ترفع شأن المسلمين وأن تدمر اعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك اللهم وحد صفنا واجمع شملنا ووحد على الحق كلمتنا اللهم امين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الفناء على كل خلقه وتفرد بالبقاء السرمدي بذاته فكل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وكل نفس ذائقة الموت الهي نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العزول صفافتي فبكاني ان الحمام ينوح من الم النوى وانا انوح مخافه التيالي حسبت نفسي فلم اجد لي صالحا الا رجائي رحمه الرحمن ووزنت اعمالي علي فلم اجد في الامر الا خفه الميزان يا ايها الإخوان اني راحل مهما يطول عمري فاني فاني. يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة فكيف انساك يا من لست تنساني وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وأكرم الخلق على رب العالمين ما وطئ الثراء أشرف اشرف ولا اكرم ولا اعز على الله من سيدنا محمد هو احب خلقه اليه ومع ذلك اسمع الى ربه وهو يقول له في سوره الانبياء يقول سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويقول له سبحانه إنك ميت وإنك انهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك واتباعك باحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سلسلة عشناها مع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته أحب كثير من إخواننا أن نختم هذه السلسلة بالحديث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان هذا الامر شاقا جدا على نفسي ولا احب الحديث فيه لانه يؤثر فينا كثيرا وان كنت اجد شوقا وراحه وطمانينه باي حديث عن اي شيء يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أحب أن أوجه كلمة اهمس بها في آذان إخواني واخواتي من المسلمين ليس الحديث عن وفاة رسول الله حديثا عاطفيا فقط إنما هو حديث ينبغي أن يدفع المسلمين إلى العمل وإلى التمسك بالدين وإلى الالتزام بالسنة وإلى أن يعيشوا بصدق وحق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فموت رسول الله موت جسماني فقط اما حياته صلى الله عليه وسلم فباقيه فينا باثارها باخلاقه وصفاته واقواله وافعاله وتقريراته فاياكم أن تظنوا أن رسول الله قد مات بالمعنى الذي تنقطع ذكراه وينقطع اثره إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بيننا بأخلاقه وصفاته وآثاره وتوجيهاته وتعليماته وأدبه الجبل صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الاحباب تعب رسول الله كثيرا في هذه الدنيا فلم يستمح ولم يهمأ بطعام أو شراب كما يزعم البعض أو كما يعيش من يظنون ويزعمون أنهم قابل أبدا إنما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم نصب وتعب ولم لا وقد قال له ربه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغت فانصب إذا فرغت من عمل فانصب واتعب وابدا في عمل غيره لا راحة لا راحة في هذه الحياة ولذلك سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه متى يستريح المؤمن؟ قال لا يستريح المؤمن إلا إذا وضع رجليه في الجنة في الجنة لا يستريح المؤمن إلا إذا وطئت قدماه الجنة أيها الاخوه الأحباب عاش النبي صلى الله عليه وسلم حوالي ثلاثة وعشرين عاما دعوة إلى الله كلها تعب وكلها رسل تحمل الأذى تحمل الشتائم تحمل السد ابتلي في نفسه ابتلي في عرضه ابتلي في أهله ابتلي في كل شيء في كل شيء ولمناء وهو المثل الكامل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نعم رسول الله طبق القران كله كاملا بالحرف الواحد على نفسه صلى الله عليه وسلم أقام اقام حدود الله فيه طبق شرع الله فيه نفذ الاداب والتعليمات والتوجيهات كلها نعم ولم لا وهو اطوع خلق الله لله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نام نوبة مستريحة بل كان فراشه حلفا من الصوف الخشن ينام عليه بعدما يثنى مرتين يثنى مرتين ينام فراش خشن لماذا تنام على هذا الفراش الخشن يا رسول الله وكسرى وقيصر يغفلان في الحرير والديباج نعم لان الاخره لنا وليست لهم الاخره الدنيا لنا والاخره لنا نحن ما خلقنا للتنعم فقط وما خلقنا للعب وما خلقنا للهو وما خلقنا للراحه اخطات إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقامت بثني الفراش أربع مرات في ليلة أخطأت نسيت دون قصد ولا عمد ونام رسول الله على هذا الفراش الخشن الذي ثني أربع مرات ولكنه لما استيقظ قال ماذا فعلتم بفراشي هذا؟ قلنا ما فعلنا شيئا يا رسول هو هو قال لا قلنا هو هو ثم استدركت الأم أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ثلاثة أربعاً بدلا من أن تثنيه مرتين فقال لها رسول الله لا تفعلوا بعد ذلك فإنه كاد يمنعني من صلاتي كاد يمنعني من صلاتي والمقصود بصلاتي هنا صلاة القيام لا صلاة الفجر فالفجر فريضة لا يمكن أن يتأخر عنها رسول الله ابدا كاد يمنعني ولم يمنع لكنه كاد فقط ان يمنعني من صلاتي استراح بعض الشيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا توقد في بيوته تسعة نار للطعام صلى الله عليه وسلم رسول الله جاع رسول الله عطش رسول الله تعب رسول الله حمل التراب على كتفيه في حفر الخندق رسول الله عاش هموم المسلمين كلها رسول الله كان يقول لو أن شوكه شاكت أحد المسلمين لوجدت ألمها في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها مصد كانت حياته كلها مصد نعم في العام الحادي عشرت بهجرة في رمضان من هذا العام وقد اكتمل الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا وتوافلت المفوض من كل مكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها ومؤازرتها لهذه الدعوة وهذا الدين دارس جذريل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين وكانت العادة أن يدارسه القرآن في رمضان من كل عام مرة في هذا العام دارسه مرتين وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة أن يعتكف في كل رمضان من كل عام عشرة أيام العشرة أيام الأخيرة لكنه في هذا العام بالذات اعتكف عشرين يوما فهذه عبارات أو أفعال أو تصرفات تدل على طلائع التوديع توديع الرسول لهذه الحياة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 قال ليس بعد الكمال والتمام إلا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم يعي معناها إلا أول ولسيدنا أبي بكر دور رئيسي في هذا الإسلام العظيم وربما سنحت لنا الفرصة بعد ذلك أن نتحدث عنه وعن جهوده في الدعوة رضي الله عنه أيها الإخوة في شهر سفر في اوائل سفر من عام 11 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد يزور الشهداء ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم انه من طلائع التوديع ايضا قبل زيارته لشهداء احد انه في حجه الوداع من هذا العام المنصرم نزل عليه قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وكان يقول صلى الله عليه وسلم في حجه خذوا ومتنف. عني مناسككم خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامين هذا هذه اشارات, إشارات. وكان يقول لعلي لا احج بعد عام هذا ولكن الصحابه لتعلقهم برسول الله وفرحهم بوجوده فيما بينهم لم يفطنوا الى هذه الكلمات وربما لم يعها الا ابو بكر رضي الله عنه كما سبق زار احد وزار شهداءها وقال لهم اني فرط لكم واني شهيد عليكم ودع الله لهم ثم عاد وفي آخر سفر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليودع جنازة من المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جدا ويحرص كل الحرص على أن يشجع المسلمين الموتى في يوم من الأيام ماتت إحدى المسلمات ودفنها الصحابة رضي الله عنهم ولما علم رسول الله بذلك قال متى ماتت ومتى دفنتموها قالوا في ساعة الظهيره وخشينا أن نوقذك بشده الحرب. قال لا تفعلوا بعد هذا ابدا فكلما مات أحدكم اعلموني ليصلي عليه فإن صلاتي عليه شجاعة الله وذهب إلى قبر ميتة وصلى عليها صلى الله عليه وسلم وكانت فقيرة من المسلمات ولكنها كانت رفيعه الشأن لماذا؟ لأنها كانت تقوم بقم أي بكنس مسجد رسول الله ورآها الرسول في المنام وقال للصحابة لقد رأيت أم محجر وسألتها أي الأعمال أفضل؟ قالت ما رأيت عملا أفضل من قلب المساجد يا رسول الله وعاد الرسول من هذه الجنازة الأخيرة التي ودعها واصابه صداع شديد في رأسه عليه الصلاة والسلام وبدأ المرض بدأ المرض يرد مسعود رضي الله عنه فيقول كنا في بيت عائشة رضي الله عنها يومًا وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا وعيناه تزرفان أي تدمعان وقد نعى إلينا نفسه صلى الله عليه وسلم أي أخبرنا بقرب النهاية وبموته عليه الصلاة والسلام وقال رحمكم الله اوىكم الله جبركم الله رزقكم الله نصركم الله فقلنا متى الاجل يا رسول الله فقال دنا الاجل والمنقلب الى الله تعالى وجنه الماوى وسدره المنتهى وجنه الفردوس فقلنا يا رسول الله فيم نكفله في من كفره. فقال لهم صلى الله عليه وسلم في ثيابي هذه في ثيابي او في يمنيه او بيضاء في ثيابي تواضع جم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهد في الدنيا لا يحب الظهور هناك أناس يفرحون ويحبون الظهور حتى بعد موته افعلوا بي كذا وابنوا لي قبرا هيئته كذا وكذا وقرأوا علي وأحضروا من مشاهير القراء فلانا وفلان وافعلوا وافعلوا وافعلوا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله قل في وقد ربى على هذا صحابته رضي الله عنهم فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه عند موته قالت له ابنته عائشة ألا نحضر لك الطبيب يا أبتي قال يا بنيتي لقد زارني الطبيب قالت ماذا قال لك قال قال لي أنا الفعال لما هو قالت ففي من كفنك يا أبتي قال في ثيابي هذه قالت إنها باليه قديمة قال نعم نعم فيها فيها لأن الحي أولى بالجديد من الميت